صفاوى المروة من شعائر الله فمن حج and وعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بما تنزل عليكم أولا أولئك عليهم لعنة الله la ان نفخ في خلق السماوات والارض استلاف الليل وانها تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السمائن فأحيى بذل الأرض بعد موتها وبث فيها من وتصريف الذياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يأكلون ومن الناس من يستخذ من دون الله والذين آمنوا أشد حباً Oh <laughs> وقول لن لن كذلك يريم الله أعمالهم حسرات عالمين فتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذو ما يأمركم بالسوء والفحشان وَإِنَّ قِيلَ لَوْ قُمْتُمْ تَنْبِئُونَّ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَحْنُ تَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عليه آبا précédent Ola unkana فَإِنَّنَا نَقُولُ لَكُمْ مَنْزِلُ وَإِذَا قِيلَ لَمْغُومُ تَعْوَمُ مَا أَنذَلْنَا لَهُمْ كَوْلُ بَلْ نَسْتَمْتِعُ مَا فِيْنَ عَلَيْ Oh um... ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أم بُك عمي فهم لا يعقلون يا Yeah. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إِ الن الل غفُون ويشترون به ثبنا قليلا أولئك ما يأكلون في أولئك ما يأكلون في بطون ذم إلا النار Amen. وما أصبرهم على النار ذلك وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمورب ولكن البر من آمن One Le وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالنَّفْسِ السَّالِمَةِ إِلَى نَوْفِ Ah, ah, ah, ah. والصابرين في البأسان